إن تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 لا يبدون لك يقولون لك أننا من الأمر شيء ما قتيرنا هنا قل لو كنتم في بيو كُم لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِفْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غزة وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن توم أو كنتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمت من الله ليتلهم ولو كنت فضلا ليضل القلب لا فض. من حولت فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله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 وَأَفَكُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أفوس يتلوا عليهم آياته ويزكيم. يتلوا وَيُعَلِّمُ مُلْكِ التَّابِعِ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ أَصَابَتْ أومصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عدي أنفسكم إن الله على كل شيء قادر وما أصابكم يوم التقى الجماع فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَكُلٌّ لَّهُمْ تَعَالَى قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْدَ قَالُوا لَوْ نُعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن آخر نفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحيان عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسرعون